اوه اللهی من موسيقى <تصفيق> یارِ شومِ Whoa, whoa, whoa. وانا شو ليك موسیقی خرج عبد القوم من خوف Yes, yes. No وحنا أن لا ضل Once I've... onsale بود وكم لكي تدمع ولا ما رم من ان شوق تخذت من دونه موطية فأرسلناه بيناه وصنا فتمسر ربّل علينا المقرئ الشيخ محمد رفعت ما تيسر من سورة مريم.